ولو يآخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن, ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كَانَ জুম সীবহ বিস্মিল্ল নির্মি ও হি চলমিন মুক্তি আল শুপি মুসি তিল কৌম উদ فَهُمْ غافِلُ لََدَ حَبقَ قَوْلُ على أَفسَرٍ فَهُم لا يؤمنِنون إِ جَعَنَّ فيِي أَنَّ فيِهِم أَللَ فَهِييَ إِلَ الأقانِ فَهُ 17. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصْرُونَ 18. وَتَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 19.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 وكل شيء أحقيناه في إمام مبين